أو ذو الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبع شعور الذين O <laughs> Oh! <laughs> بل جاء بالحق. وقف Oh, <laughs> أذلك خير Amen. <laughs> are <laughs> i ya <laughs> إذ قال لأبيه وقومه ماذا تظن؟ إذ قال لأبيه وقومه Oh ما لكم ومض ماذا ترى؟ قال يا أبت هل ما تأمر؟ قال يا ابتك هل ما تأمر يا ستجدني